ف ص ل في قدوم لفد ب ن عبس وقدم عليه بنو عبس فقالوا يا رسول الله قدم علينا قراؤنا ف أ خ ب ر و ن ا أ ن ه لا إ س ل ا م لمن لا هجره له ولنا أ م و ا ل و م و ا ش وهي معايشنا ف إ ن كان لا إ س ل ا م لمن لا هجره له فلا خير في أ م و ا ل ن ا ومواشينا د ع ن ا ه ا وهاجرنا عن آ خ ر ن ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيث كنتم ف ل ن يلدكم من أ ع م ا ل ك م شيئا انتهى نعم يجب على ولي ا ل أ م ر الزان ا ل أ ع ر ا ب بشرائع ا ل إ س ل ا م و ق ف ه م عن ن من الشرك من المحرمات الشرك ا ل ل كغيرهم م م وغيره ي س و أ م ا إ ط ل ا ق الكفر على ا ل أ ع ر ا ب بالعموم فالدليل على منعه قوله تعالى ومن ا ل أ ع ر ا ب من يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر ا ل آ ي ة ف إ ذ ا علمت أ ن ه ا لا تجب ا ل ه ج ر ة على من كان في ب ا د ي ة المسلمين تبين لك أ ن ه لا يجوز هجر من قدم على ا ل ح ا ض ر ة منهم إ ل ا من عرف منهم ب ا ل م ه ا ج ر ة بالمعاصي و ا ل إ ع ل ا م بها وهذا ليس خاصا بالاعراب ف إ ن المجاهر ة بالمعاصي يشرع هجره سواء كان ذلك من أ ه ل ا ل ب ا د ي ة أ و ا ل ح ا ض ر ة إ ذ ا كان فيه مصلحه ر ا ج ح ة ولم يترتب عليه م ف س د ة ل أ ن برا المفاسد مقدم على جلب المصالح ومن الأمور أوقاها الشيطان التي ان الانسان اذا كان قد هاجر وسكن في قريه من قرى المسلمين واتخذ ماشيه من ابل او غنم واعتاش بها هو وعائلته وخرج لرعيها ومن نويته المحل منه الإسلام زعم عن الذي في هجر هذا الرجوع إلى ذلك خرج لا يجوز هجره و ا ل إ ن ك ا ر عليه و ا ل ح ا ل ة هذه وقد كان, النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم نعم من إ ب ل وغنم يجعل فيها رعاه يرعونها ا وقال الفضل بن العباس زار الله صلى الله عليه وسلم في بادية رسول وسلم صلى عليه في بن ن مع وأما من ثم رجع إلى منتقلا هاجر البادية دار هجرته رجع عن إلى فمن ن ه ع ا ص ومرتكب لم لكبيرة ك ي إذا من فمن نيته الرجوع فمن كان مقصوده اتباع الحق وطلب الهدى وسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه ومن كان مقصوده الهوى كان والتعمق والتكلف والتضييق على نفسه وعلى غيره من غير دليل شرعي فهو شبيه ب م ن خ ر ف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ه ل البدع والضلال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوما شددوا الصوامع والديارات وذلك وسلم تقالوها قال بقاياهم فشدد النبي الله الله أصحابه عبادته الله صلى عليه على عليهم فتلك سأل صلى عليه إن أنفسهم حين نفر من أصحابه عن صلى الله عليه وسلم فكأنهم في فقال أ ح د ه م اما انا فلا اكل اللحم و قال الاخر انا لا اتزوج النساء و قال الاخر انا اصوم ولا افطر و اصلي ولا انام فقال النبي صلى الله عليه و سلم اما انا فاصوم و افطر و اصلي و انام و اكل اللحم و اتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني و لما قام ابو اسرائيل في الشمس امره ان يستظل ومن المعلوم أ ن مقصود هؤلاء النفر الحرص على الخير و ط ل ب ا ل ز ي ا د ة في ا ل ع ب ا د ة فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل ز ي ا د ة على المشروع ضرر على صاحبها وسبب لخروجه عن الصراط المستقيم و م ض ا ه ا ت ه للمغضوب عليهم والضالين ومما أدخل الشيطان المتدينين أدخل على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين ب ا ل م د ا ه ن ة وسوء الظن بهم وعدم الاخذ عنهم وهذا سبب لحرمان العلم النافع والعلماء هم ورثه الانبياء في كل زمان وفي كل مكان فلا يتلقى العلم الا عنهم فمن زهد في الاخذ عنهم ولم يقبل ما نقلوه فقد زهد في ميراث سيد المرسلين واعتاض عنه ب أ ق و ا ل ا ل ج ه ل ة الخابطين الذين لا د ر ا ي ة لهم ب أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة والعلماء هم ا ل أ ل م ا ء على دين الله فواجب على كل مكلف أ خ ذ الدين عن أ ه ل ه كما قال بعض السلف إ ن هذا العلم دين فانظروا عمن ن ت أ خ ذ و ن دينكم ف أ م ا من تعلق بظواهر الفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه و ر ب ن ا قال حجتنا م ج م و ع ة التوحيد أ و كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام ف إ ن هذا جهل وضلال ومن المعلوم وأصحه فلو وتعلق أعظم الكلام ما أن إنسان نقبل القرآن معناه كتاب الله العزيز فلو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا لفظ يعرف معناه أ و أ و ل ه على غير ت أ و ي ل ه فاذا ق د ه الخوارج المارقين ف إ كان هذا حال من اكتفى ب ا ل ق ر آ ن عن ا ل س ن ة فكيف بمن تعلق بالفاظ الكتب وهو لا يعرف معناها ولا ما يراد بالفاظها والكتب أيضا فيها من الأحاديث الصحيح والضعيف والمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ أيضا فيها الأحاديث الصحيح من فإذا لم يأخذ العلم عن العلماء الذين للذهب العلم العلماء النقاب الصيارفة لم للحديث بمنزلة هم عن وقد ا عشواء وتاه في وادي جهالة عمياء ل ف في ض ة خبط خبط و قال الشيخ محمد ا بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن باب قبض العلم ثم ذكر حديث زياد بن لبيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذلك عند أ و ا ن ذهاب العلم قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن ن ق ر أ ا ل ق ر آ ن ونقرئه أ ب ن ا ء ن ا ويقرئه أ ب ن ا ؤ ن ا أ ب ن ا ء ه م إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة فقال فكلتك أ م ك يا زياد إ ن كنت ل أ ر ا ك من أ ف ق ه رجل في ا ل م د ي ن ة أ و ل ي س هذه اليهود والنصارى يقرؤون ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل ولا يعملون بشيء مما فيهما رواه أ ح م د وابن ماجه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أ ن ي ك ب ض وقبضه ذهاب أ ه ل ه عليكم بالعلم ف إ ن أ ح د ك م ما يدري متى يفتقر إ ل ي ه أ و يفتقر أو يفتقر إ ل ى ما عنده وستجدون أ ق و ا م ا يزعمون أ ن ه م يدعون إ ل ى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم عليكم بالعلم و إ ي ا ك م والبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق رواه الدارمي بنحوه وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إ ن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إ ذ ا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ف أ ف ت و ا بغير علم فضلوا و أ ض ل و ا انتهى إ ذ ا عرف هذا تبين أ ن الذي يدعي أ ن ه يستغني ب م ج م و ع ة التوحيد عن ا ل أ خ ذ عن علماء المسلمين مخطئ ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أ ن سبب قبض العلم موت العلماء ف إ ذ ا ذهب العلماء واتخذ الناس رؤوسا جهالا و س أ ل و ه م و أ خ ذ و ا بفتواهم ضلوا و أ ض ل و ا عياذا بالله ومما أ د خ ل الشيطان أ ي ض ا إ س ا ء ة الظن بولي ا ل أ م ر وعدم ا ل ط ا ع ة له ف إ ن هذا من أ ع ظ م المعاصي وهو من دين ا ل ج ا ه ل ي ة الذين لا يرون السمع و ا ل ط ا ع ة دينا بل كل منهم يستبد ب ر أ ي ه وقد تظاهرت ا ل أ د ل ة من الكتاب و ا ل س ن ة في وجوب السمع و ا ل ط ا ع ة لولي ا ل أ م ر في العسر واليسر والمنشط والمكره حتى قال صلى الله عليه وسلم اسمع و أ ط ع و إ ن أ خ ذ مالك وضرب ظهرك ف ت ح ر م معصيته والاعتراض عليه في ولايته ومعاملته وفي ف ي ومعاهدته ف ي ق د ت و م ع ا ه ل أ ن ه نائب المسلمين والظاهر والناظر في مصالحهم ونظره لهم خير من نظرهم ل أ ن ف س ه م ل أ ن بولايته يستقيم نظام الدين وتتفق ك ل م ة المسلمين لاسيما وقد من الله عليكم ب إ م ا م ولايته و ل ا ي ة د ي ن ي ة وقد بذل النصح ل ع ا م ة رعيته من المسلمين خصوصا المتدينين ب ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه م ونفعهم وبناء مساجدهم وبث الدعاه فيهم و ا ل إ غ ض ا ء عن زلاتهم وجهالاتهم ووجود هذا في آ خ ر هذا الزمان من أ ع ظ م ما أ ن ع م الله به على أ ه ل هذه ا ل ج ز ي ر ة فيجب عليهم شكر هذه ا ل ن ع م ة ومراعاتها والقيام بنصرته والنصح له باطلا وظاهرا فلا يجوز ل أ ح د الافتيات عليه ولا المضي في شيء من ا ل أ م و ر إ ل ا ب إ ذ ن ه هامش يعني ا ل أ م و ر ا ل ع ا م ة ا ل م ن و ط ة ب ا ل إ م ا م و أ ع م ا له من س ي ا س ة و ق ض ا ئ ي ة وقصاص ك إ ق ا م ة الحدود وسائر العقوبات ا ل ت ع ز ي ر ي ة فليس لأحد من أفراد لأحد الناس من ان يعاقب احدا على ذنب ارتكبه بضرب ولا بسب بل العقاب حق الامام او نائبه انتهى الهامش ونعود الى النص وقد م ن افتات فقد عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم من عصى الامير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله والمراد بالامير في هذا الحديث من, والله من ولاه الله امر المسلمين وهو الامام الاعظم هامش ومثله نوابه وعماله انتهى الهامش ونعود الى النص وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الاربعين واما السمع والطاعة لولاة امور المسلمين ونعود الدنيا رحمه له ففيها شرح سعادة رجب في وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم وبها يستعينون على إ ظ ه ا ر دينهم و ط ا ع ة ربهم كما قال علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه إ ن الناس لا يصلحهم إ ل ا إ م ا م بر أ و فاجر إ ن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إ ل ى أ ج ل ه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 فرقتهم لكفر وخرج الخلال في كتاب ا ل ا م ا ر ة من حديث ابي ا م ا م ة قال اما رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه حين صلوا العشاء ان احشدوا فان لي اليكم ح ا ج ة فلما فرغوا من ص ل ا ة الصبح قال هل حشدتم كما امرتم قالوا نعم قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا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 ف إ ذ ا هو قد جمع ا ل أ م ر كله انتهى ومن ا ل أ م و ر التي أ د خ ل ه ا الشيطان في المسلمين لينال بها مقصوده من إ غ و ا ئ ه م واختلاف كلمتهم وتفرقهم ما حملهم عليه من التهاجر على غير سبب يوجب ذلك بل بمجرد ا ل ر أ ي المخالف لكتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا ينافي ما عقده الله بين المسلمين من ا ل أ خ و ة ا ل إ س ل ا م ي ة التي توجب التواصل والتواد والتراحم والتعاطف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل هامش تتمته منه والحمى الجسد الواحد هامش إذا اشتكى منه عضو له سائر الجسد بالسهر إذا اشتكى تباعى سائر في عضو رواه بشير رواية كرجل رأسه ومسلم وفي واحد وإن ونعود النعمان المؤمنين اشتكى عينه اشتكى اشتكى اشتكى انتهى الهامش ونعود الى النص كله عينه كله أحمد إلى عن بن إن وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا هامش رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وعن أ ب ي موسى رضي الله عنه انتهى الهامش ونعود إ ل ى النص وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إ ل ى قوله لعلكم تهتدون وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ا ل آ ي ة وقال صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم الحديث وقد تقدم ان هجر اهل المعاصي يشرع اذا كانت ا ل م ص ل ح ة بذلك ر ا ج ح ة على مفسدته فاذا لم تكن فيه م ص ل ح ة ر ا ج ح ة لم يشرع لما يترتب على ذلك من المفاسد كما قرر ذلك شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة قدس الله روحه والهجر إ ن م ا شرع ت أ د ي ب ا وتعزيرا بترك السلام عليه وعدم تكليمه حتى ينزجر عن معصيته و أ م ا ضربه وتعنيفه فلا أ ص ل له في الشرع ومن نسب إ ل ى الشيخ ا ل إ م ا م عبد اللطيف رحمه الله تعالى أ ن ه يضرب كل من سافر إ ل ى بلاد المشركين فقد افترى والناقل لذلك يطالب ب ص ح ة ما نقل عنه و إ ن صح من ذلك شيء فهو محمول على بعض المنتسبين الذين يقتدى بهم ويغتر بهم الجهال والله المسؤول المرجو ا ل إ ج ا ب ة أ ن ينصر دينه ويعلي كلمته والا أ يزيغ قلوبنا بعد إ ذ هدانا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على عبده ورسوله محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال ذلك واملاه الراجيان لعفو الله ومغفرته محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد العزيز العنقري س ا من ح ه الله م م ا تعالى ر س ا ل ة للشيخ عبد اللطيف ا بن عبد الرحمن البر والعدل الى المشركين وكونه لا يدخل في النهي عن م و ا ل ا ة المعادين منهم والمحاربين ن من وثلاثين من رسائل الشيخ عبد اللطيف ابن عبدالرحمن ابن مقتبس عبداللطيف الرسالة رسائل س ثلاثة الشيخ الشيخ الشيخ ح ا بسم ن أجمعين الشيخ الوهاب الله محمد رحمهم عبد الله الرحمن الرحيم من عبد اللطيف ابن عبد الرحمن إ ل ى ا ل أ خ المحب عيسى ابن إ ب ر ا ه ي م سلك الله بي و به صراطه المستقيم سلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وبعد ف إ ن ي أ ح م د الله إ ل ي ك الذي لا إ ل ه إ ل ا هو على نعمه والخط وصل فسرني ن ب أ ه عن س ل ا م ة تلك ا ل أ ح و ا ل والذوات لا زالت س ا ل م ة من ا ل آ ف ا ت ولا وما أ ش ر ت إ ل ي ه قد علم وجواب م س أ ل ت ك ها هو ذا قد رسم ن س أ ل الله التوفيق و ا ل إ ص ا ب ة وحسن القصد و ا ل إ ث ا ب ة ف أ م ا قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ا ل آ ي ة فالذي يظهر أ ن هذا إ خ ب ا ر من الله جل ذكره لعباده المؤمنين ب أ ن ه لم ينههم عن البر والعدل و ا ل إ ن ص ا ف في م ع ا م ل ة أ ي كافر كان من أ ه ل الملل إ ذ ا لم يقاتلهم في الدين ولم يخرجهم من ديارهم إ ذ العدل و ا ل إ ح س ا ن و ا ل إ ن ص ا ف مطلوب محبوب شرعا ولذلك علل هذا الحكم بقوله تعالى إن ا ل ل ل ه يحب ا م ق ص ط ي ن و أ م ا قوله أ ن تبروهم فقد قال بعض المعربين أ ن ه بدل من الموصول بدل ا ج ت م ا ل و أ ن وما دخلت عليه في ت أ و ي ل مصدر والتقدير لا ينهاكم الله عن بر من لم يقاتل في الدين ولو قال هذا البعض أ ن ه بدل بدء هامش كذا في الاصل أ ص ل ن ونعود ن ت ه الهامش ى إلى ا ل ك ا لا يظهر الاجتمال بأنواعه هاهنا ن أظهر يظهر إذ و إ ل ا ظهر عندي أ ن ه لا بدل مطلقا و أ ن الموصول معمول للمصدر ا ل م ت أ خ ر ا ل م أ خ و ذ من أ ن وما دخلت عليه فالموصول إ ذ ن في محل نصب بالمصدر المسبوك و ت أ خ ر العامل لا يضر و أ م ا على البدليه فهو في محل جر وقوله إ ن الله يحب ا ل م ق ص ط ي ن أ ك د ا ل ج م ل ة هنا لمناسبة, لمناسبه مقتضى الحال إ ذ المقام م ظ ن ة لغط ا ل أ ك ث ر ولتوهم خلاف المراد فاقتضى ا ل ت أ ك ي د والتوفيه ب ا ل أ د ا ه كما يعلم من فن المعاني وقوله في الدين الفاء س ب ب ي ة كما في قوله دخلت النار امراه في ه ر ة الحديث وسبب النزول ما رواه الامام احمد في مسنده حدثنا ابو م ع ا و ي ة حدثنا هشام ا بن ع ر و ة عن ف ا ط م ة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت امي وهي م ش ر ك ة في عهد ك ر ي ش اذ عاهدوا ف أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إ ن أ م ي قدمت وهي ر ا غ ب ة أ ف أ ص ل ه ا قال نعم صلي أ م ك وهذا الحديث أ خ ر ج ه البخاري ومسلم وفي بعض الطرق أ ن ه ا جاءت لابنتها ب ه د ي ة ضباب و أ ق ط وسمن ف أ ب ت أ س م ا ء أ ن تقبل منها وتدخل البيت حتى س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ن ز ل الله هذه ا ل آ ي ة و أ م ا قول ابن زيد وقتاله إ ن ه ا م ن س و خ ة فلا يظهر لوجوه منها أ ن الجمع بينها وبين آ ي ة القتال ممكن غير متعذر ودعوى النسخ يصار إ ل ي ه ا عند التعذر وعدم ا ل إ م ك ا ن في الجمع إن دل عليه دليل الجمع دل إن ومنها ان ا ل س ن ة م ت ظ ا ه ر ة بطلب الاحسان والعدل مطلقا ولا قائل بالنسخ لكن قد يجاب عن ابن زيد وقتاده بان النسخ في كلامهما لمعنى التخصيص وهو متجه على اصطلاح بعض السلف ولا شك ان القتال بالسيف وتوابعه من العقوبات و ا ل غ ل ظ ة في محلها مخصوص من هذا العموم ووجه م ن ا س ب ة ا ل آ ي ة لما قبلها من ا ل آ ي أ ن ه لما ذكر تعالى نهيه عباده المؤمنين عن اتخاذ عدوه وعدوهم أ و ل ي ا ء يلقون إ ل ي ه م بالموده ثم ذكر حال خليله ومن آ م ن معه في قولهم وبراءتهم من قومهم المشركين حتى يؤمنوا وذكر أ ن لعباده المؤمنين أ س و ة ح س ن حسنة أ ن يتوهم أ ح د أ و يظن أ ن البر والعدل داخلان في ظ ن ما نهي عنه من ا ل م و ا ل ا ة و أ م ر به من ا ل ب ر ا ء ة فناسب أ ن يدفع هذا بقوله تعالى لا ينهاكم الله ا ل آ ي ة فتوى في م س أ ل ة السلام على الكافر من واما البداءه بالسلام فلا ينبغي ان ي ب د أ الكافر بالسلام بل هو ت ح ي ة اهل الاسلام لكن ان خاف م ف س د ة ر ا ج ح ة و ث و ا ت م ص ل ح ة كذلك فلا ب أ س بالبداءه لا سيما من ينتسب الى الاسلام ولكن يخفى عليه شيء من اصوله وحقوقه وقد كان صلى الله عليه وسلم ي أ ت ي المشركين من العرب في منازلهم ايام الموسم ويدعوهم الى توحيد الله وترك عباده ما سواه وان يقولوا لا اله الا الله ويتلو عليهم ا ل ق ر آ ن ويبلغهم ما أ م ر بتبليغه مع ما هم عليه من الشرك والكفر والرد القبيح لما في ذلك من ا ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ج ح ة على م ص ل ح ة الهجر والتباعد والهجر إ ن م ا شرع لما فيه من ا ل م ص ل ح ة وردع المبطل ف إ ذ ا انتفى ذلك وصار فيه مفسده ر ا ج ح ة فلا يشرع ومن ت أ م ل ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة والاثار ا ل س ل ف ي ة يعرف ذلك ويتحققه وقد أ م ر الله ب ا ل د ع و ة إ ل ي ه على ب ص ي ر ة قال تعالى قل هذه سبيلي أ د ع و إ ل ى الله على ب ص ي ر ة هامش وبعده في ا ل آ ي ة أ ن ا ومن اتبعني فكل متبع له صلى الله عليه وسلم يجب أ ن تكون دعوته إ ل ى توحيد الله ودينه على ب ص ي ر ة أ ي على علم وحجه انتهى الهامش ونعود إ ل ى النص وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج والجهاد بالحجه والبيان يقدم على الجهاد بالسيف والسنان وقد مر صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه اخلاط من المسلمين والمنافقين واليهود وفيه عبد الله بن ابي ر أ س المنافقين فسلم صلى الله عليه وسلم ونزل عن دابته ودعا الى الاسلام وذلك حين ذهب الى سعد بن ع ب ا د ة يعوده في منزله و ا ل ق ص ة م ش ه و ر ة وكثير من العلماء يبتلى ب م خ ا ل ط ة هذا الضرب من الناس لكنه يكون مباركا اينما كان داعيا الى الله مذكرا به هاديا اليه كما قال عن المسيح عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت اي داعيا الى الله مذكرا به معلما بحقوقه فهذه هي ا ل ب ر ك ة المشار اليها ومن عدمها م ح ق ت ب ر ك ة عمره وساعاته وخلطته ومجالسته و ن س أ ل الله العظيم لنا ولكم علما نافعا يكون لنا لديه يوم ا ل ق ي ا م ة شافعا ا س أ ل الله العظيم ان يغفر زلتي ويقبل توبتي ويقيل عثرتي وصلى الله على محمد و آ ل ه وصحبه وسلم انتهى الشريط ا ل أ و ل وللكتاب ب ق ي ة على الشريط التالي